مُتَّكَ أَ وَآتَت كُل وَاحِيدَةٍ مِنْهُ سِكِينَ وَقَالَةِ خُرُجَ عَلَيْهِ وَقَالَةِ خُرُجَ عَلَيهَِّ فَلََّ رَأنَهُ أَكْبَرنَّغُ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 وهو عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين قَالَ رَبِّ السِّجْنُ وَأَحْبِب إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصغ خمرا وقال الاخر اني اراني وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل طير منه نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأ وتركتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 ولكن أكثر الناس لا يشكون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء ها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك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 قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا الْقُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْعَشْرِ سِنِينَ وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتو مِ وَمَا نَحنُ بتَأويل الأأَحْلَامِ بِعَمِين وَقَالَ الذي نَ جَامِنهُ مَا وََّكَ رَبَعَدَأَُّةٍ أَنَ أُونَذِّأُكُم بتَأويِيلهِ فَأَرسِلُون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 وَسَبْعِ سِنِينَ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ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 طَعَنَ أَيْدِيَهُ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَمَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا امرأة العزيز الآن حص, حص الحق أنا راوته عن نفسه وإن ه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن ني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين